فبِمَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ أَن يُؤْمِنُوا بِكُم مِّن دُونِ مَا أُنزِلَ وقولهم كلوا هنا هر بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بل قبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا